بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره ة ف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 أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى فلكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها و آ ب ا ك م ما أنزل ا ل ل ه ب ه ا من س ل ط ا ن إن ي ا ب و ن إ ل ا ا ل ع ن و م ا تهوى ا ل أ ن ف س و ل ق د ج ا ه م من ر ب ه م أم الهدى للإنسان موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل و ل ى و ك م من ملك في ا ل س م ا و ا ت ل ا ت غ ن ي ش ف ا ع ت ه م ش ي ئ ا إ ل الله من أن بعد يأذن ا ي ش ا ء و ي ر ض ى إن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 تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك مبلغ ه من م العلم إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا ا ل ل م ب إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة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 و أ ع ط ى قليلا و أ ج د ى اعنده علم الغيب فهو يرى أ م لم ينبا بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ لا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى و أ ليس ل ل إ ن س ا ن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 وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وأن شعرا وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى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 وتضحكون ولا ت ب ك و ن و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام